يا مجاوي يا مجاوي يا مجاوي خالقك منيا عبدا تعال يا عظيما ليس الاك الحسليك اكر من زللي فرار الخائف الوجلي إليك أفر من زللي فرار الخائف الوجل فخذ بيدي غريق في بحار الخول وطريق من يذكي فاذكاني وهاج من قلبي المكلوم أشجاني أيوم الفجاع وهم نفع واصطنا يدو الزارع الا ما زرع خير ايام الفجر حق ودي اشرق النور جالف ميديا للانتاج الفني بالتعاون مع مؤسسه مجتمع الأبرار بالمملكه العربية السعوديه يقدمان إصدارهم المميز يا رجا